إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتَعْسَلَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْذَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصلاة صالحات جنات تجري من تحت ذا الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلك ناهم فلا نصير لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون إذا أنهار مما غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار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 اذَكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له طاعة وقول معروف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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا انَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ آدَابِرِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّ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 ولو نشاء لأرينا كهم فلا عرفتهم بسمه ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نزل أنكم نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهداية ضر الله شيئاً لا يضر الله شيئا وسيحبق أعمالهم يا أيها الذين آمنوا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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتفكروا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغالكم ها أنتم هؤلاء لتنفقوا في سبيل الله فمن كم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن سَيَتَوَلَّوْنَ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ